بسم الله عندك يا أخي كم الأفعال؟ ثلاثة نعم ماضا ومضالع ومر إلا عند غيرك هذا السؤال فما هو السبب في تقديم الماضي؟ قالوا اقتداء بكتاب الله في قول تعالى إنما, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والله أعلم فما هو الماضي نعم ما دلنا على حدث وقع وانقطع أو انقضى. أحسنت وما هي علامة الماضي العلامة التي يتميز بها الماضي عن قسميه المضارع الأمر لاه آدم نعم حسنته قبوله إحدى تاءني تاء الفاعل وتاء التأنيث مثال تاء الفاعل ضربت والتأنيث ضربت ضربت ضربت والتأنيث ضربت أحسنتم والمضارع ما هو هذه علامته لكن ما هو أمم، ما دل على حدث؟ وقع في الزمن الحاضر أو يقع في الزمن الحال الحاضر أو المستقبل. وعلامته ما هي علامته يعني؟ قبول لم والسين وسوف. من علاماته. سنت. والأمر ما هو الأمر؟ ما علامته؟ ما دل على على حدث؟ يطلب حصوله في الزمان المستقبل أو يطلب استمراره مثال الأول والثاني هذا الأخ نعم نعم يضرب فهذا يدل على حدث يطلب حصوله في المستقبل وما يطلب استمراره وما مثاله اتق الله يا أيها النبي اتق الله أي استمر على تقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا طيب، فإذا كان المقصود منه إيجاد الفعل الذي لم يوجد، هذا يطلب حصوله في المستقبل. وإذا كان الفعل موجودا قبل الأمر به، فالمقصود طلب الاستمرار. ما حكم الماضي؟ عند عند أو علامة الأمر قبل ذلك عند الولادة. ما هي علامة الأمر علامة حكمه سيصل غيره م? لا ما هذا الحكم الذي أنت تجيب به علامة التي يتميز بها عن قسيميه الماضي والمضارع ما هي العلامة التي تعرف بها أن هذا الفعل أمر وليس بماض لا مضارع دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة احسنت عندك ما هو حكم الماضي حكم الماضي ما هو نعم احسنت الماضي مفتوح آخر ابدا هذا ابدا دائما وابدا ولا فيه مواضع لا يكون فيها كذلك تفضل ما لم يتصل به تالفاعل احسنت أو نون النسوة أو, أو يكون معتلا سنته ما لم يتصل به وتال فاعل أو نون النسوة وأحسن من هذا وأقصر ضمير رفع متحرك يشمل نون النسوة لكن باب التسهيل تال فاعل أو نون النسوة وكذلك ما لم يكن معتلا فإن اتصلت به نون النسوة أو تال فاعل فعل ماذا يبنى أنت يا خي عندك على السكون أحسنته مثال نعم ضربت وضربت وضربتي هذه تال فاعل ونون النسوة ضربنا النسوة ضربنا أحسن وإذا كان معتلا فيبنى على حد لا لا هذا نحن خل... خلطنا بين الماضي والهذا لا خطأ لكن نريد الماضي الذي هو يسكن أو ينقل ها. نعم فإن اتصلت مياه الجماعة محر... حرف المعتل سيات إن شاء الله السؤال عنه في الأمر فلا نحن في حكم الماضي الماضي مفتوح آخر أبدا هذه القاعدة الأصلية في تحفظها إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك تال فاعل أو نون النسوة فإنه يبنى على السكون ضربت وضربت وضربت ضربنا أو اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم هذا حكم الماضي فيحفظ هذا أما الأمر نعم سيأتي عندك يا أخي حكم الأمر ما هو أنت ما هو حكم الأمر سهل يا جماعة نعم مجزوم أبدا ما معنى مجزوم أبداً الجزم من علامات الإعراب نعم أراد البناء على السكون أي أنه مبني هكذا نقول أراد بقوله مجزوم أي أنه مبني وإنما عبر بالجزم هنا باعتبار اللغة لأن الجزم في اللغة بمعنى القطع فيكون معنى كلام على قول والأمر مجزوم أبداً أي مقطوع الحركة أو الحرف اضرب ودعوه فإن من يكون مقطوع الحركة أو الحرف فيضرب مقطوع الحركة ما هي موجود الحركة ما بنى على السكون أو الحرف ودعوه ومن من قال مجزوم باعتبار إيش؟ الصورة فعبر من الجزم لأن صورته صورة المجزوم صورة المضارع المجزوم اضرب صورته صورة لم يضرب والصورة واحدة كلاهما كما ترى في الصورة مجزوم والأمر سهل ومنهم من ذهبين غير ذلك ولكن تركنا هذا الثالث عمدا أنه نختار المذهب الكوفي نعم يضرب السكون عند جماعة من النحا ليس بحركة ودعوه ما في حرف حذف الحرف قطع عن الحرف الذي هو حرف العنة ارمي اخشاء هذا ما في حرف قطع عن هذا الحرف الأخير الذي فيه حرف نعم والحركة يكون مبنيا على السكون فيقولون مقطوع الحركة هذا الذي أخذنا أمس قد شرح بأوسع من هذا وإنما هذه مراجعة فقط ما هو ما هو إيه؟ نعم والأمر كما سمعت نعم محكامه أنه مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر أو يكون مبنيا على حذف حرب العلة إذا كان معتنا الآخر وهذا تقدم شرحه وقد يكون مبنيا على حذف النون نعم سيأتي في غير هذا الكتاب أن حكم حكم مضارع يبنى على ما يجزن به مضارعه وقد يبنى على الفتح وهذا سيأتي أنه إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح يضاف يضافن أحكامه فهو إما أن يكون مبنيا على السكون أو مبنيا على حذب حرف العلا أو النون أو مبنيا على الفتح اضربن وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد الأمر إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى عن الفتح كالماضي مثل اضرب يا زيد عمرا فيكون في هذه الحالة مبنيا عن الفتح فهذا الحكم يحفظ لأنه سهل على الطالب ثلاثة أحكام له البناء على السكون والبناء على الحذف والحذف إما أن يكون حذف حرف العلة وحذف النون اضربا اضربوا اضربوا اضربوا هذا حذف النون حذف حرف العلة ما سمعته أدعو اخشى ارمي وقد يكون بناؤه على السكون إضربنا يا زيد إذا خطبت المذكر فتقول فعل أمر مبني على السكون مب مبني على الفتح قد يكون بناء على الفتح إذا اتصلت نون التوكيد فتقول إضربنا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لا محل له من إعراب فهذه الأحكام الثلاثة تحفظ في الأمر. من يعيد هذه الأحكام الثلاثة في الأمر؟ مبني على السكون إذا كان صحيح آخر اضرب. فإن اتصلت به ضمير رفع متألمة النون نصه هذا سيتني النصه نصه ما في هذا في الماضي. ويبنى على حذف حرف العلة وحذف النون. إذا كان معتن الآخر أو اتصل به ضمير رحمة متحرك أو اتصل به ألف اثنين أو وجمعه ويوم خاطبة ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد ثلاثة أحكام للأمر وثلاثة أحكام للماضي فالثلاثة الأحكام الماضي أنه يبنى على الفتح أو على السكون أو على الضم هذا تقدم معنا الماضي له ثلاثة أحكام البناء على الفتح هو والعصل والبناء على السكون اذا اتصل بي ضمير رفع متحرك والبناء على الضم اذا اتصلت به واو الجماعه هذه ثلاثه احكام في الماضي وثلاثه احكام في الأمر البناء على السكون هو الاصل والبناء على حذف النون او حذف حرف العله اذا متى يبنى على حذف حرف العله اذا كان معتلا الاخر وعلى النون إذا اتصل بي اثنان او واو جماعه وياء مخاطبه والحكم الثالث البناء على الفتح وهذا الذي زدنا اليوم وهو إذا اتصلت به نون التوكيد اضربنا فإذا عربت قلت مبني على الفتح قال ذكرتم في أمثلة الفعل الماضي بضرب ضرب وانطلق ودحرج واستخرج فما الفائدة من التعبير بهذا العام الثلال أربعة لأنكم وحضرتهم السلام فائدة قلنا التنويع أن الماضي قد يكون ثلاثيًا وقد يكون رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا وكلها تبنى الفتح. بسم الله. قال رحمه الله والمضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيتو وهو مرفوع أبدًا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. تقدم الكلام على الماضي وعلى حكمه وكذلك الأمر وبيان أيضا حكمه ثم شرع في الفعل الثالث وهو المضارع وأخره والله أعلم لطول الكلام عليه أخره وإلا فيما تقدم معنا رتبها على ما ذكر ماض ومضارع وأمر لكن أخر في الترتيب المضارع لعله ليطول الكلام عليه ولأن أحكامه أكثر من أحكام غيره ولأنه خارج عن الأصل فالماضي والأمر مبنيان وهو معرب الماضي والأمر مبنيان وهو معرب فلعله أخره للخروج عن الأصل وأيضًاني ما يتعلق بأحكامه وأن أحكامه أطول من أحكام الماضي وأحكام الأمر فالمضارع خلاصته ما ذكر هنا رحمه الله تعالى وقيل له مضارع لأنه شابه الاسم فلأجل مشابهته الاسم سمية بالمضارع أي المشابه المضارع بمعنى المشابه المضارعة في النغة المشابهة فهذا قيل له الفعل المضارع لأنه يشابه الاسم في حركاته وسكناته فأنت تلاحظ أن يضرب يضرب يشابه ضارب مشابه ضارب في حركاته وفي سكناته، فيضرب الأول مفتوح وضارب كذلك مفتوح، وكذلك يضرب الثاني ساكن، وكذلك ضارب الثاني ساكن، ويضرب نعم يضرب الثالث مكسور، وكذلك ضارب الثالث أيضاً يش متحرك مكسور، فلأجل ذلك قيل له المضارع لأنه يشبه الاسم في الحركات وفي السكنات يشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات يضرب ضارب طيب فبسبب ذلك قيل له مضارع وأما ما يعرف به فقال المضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربع وسميت زوائد لأنه يزيد بها على حروف الماضي فهذا هو السبب في تسميتها بالزوائد الأربع فالمضارع لا بد فيه من زائد من هذه الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والليا والتاء فبها يتميز هذا المضارع عن غيره وهي علامة عند جماعة من النحى على المضارع جماعة من النحى يرون أن من علامات المضارع أن يكون فيه زائد من هذه الزوائد الأربعة التي هي يجمعها قولك أنيت هذه الكلمة تجمع هذه الزوائد الأربعة الهمزة والنون والياء والتاء وسميت بالزوائد الأربعة كما سمعتها لأنه يزيد بها على حروف الماضي فعندنا مثلا ضرب ضرب هذا ما فيه شيء من الزائد كما ترى الآن فالمضارع يزيد بها على الماضي فتقول أضرب ضرب أضرب زاد على الماضي أو ما زاد زاد على الماضي الماضي ما فيه الهمزة التي هي من حروف نيتو فلما قلت أضرب زاد المضارع على الماضي بهذا الحرف وكذلك نضرب ويضرب وتضرب فهي زادت هذه أو زاد بها المضارع على الماضي فسميت بالزوايد الأربع لأنه يزيد بها على الماضي جلس تقول أجلس هذا مضارع نجلس تجلس يجلس أليس كذلك دخل أدخل وندخل وتدخل ويدخل فزاد أو ما زاد, زاد. فإذا هذا تسمى بالزوائد الأربع لأن المضارع يزيد بها على حروف الماضي. طيب ومعنى ما ذكر المضارع ما كان في أوله وما أشرنا إليه أن المضارع ما كان في أوله أحد هذه الحروف المجموعة في قولك أنيته وهي الهمزة والهمزة مع المضارع تدل على التكلم على المتكلم الهمزة إذا دخلت هذه لها معاني الحروف التي يزيد بها المضارع على الماضي. إذا دخلت على المضارع دلت على معنى من المعاني التي سنذكرها فالهمزة إذا زاد بها المضارع على الماضي فإنها تدل على المتكلم فتقول أخرجوا أي إيش أي أنا أليس كذلك أدخلوا أي أنا فهي تدل على المتكلم أضربوا أي أنا أجلسوا إلى آخر أخذوا وهكذا فالهمزة يزيد بها المضارع ومعناها مع المضارع إيش تفيد الدلالة على التكلم أو على المتكلم، فالهمزة تدل على المتكلم. أذهب، أخرج، أمس، أخذ، أجلس، أكتب إلى آخرها، فهي تدل على المتكلم. فتقول أنا أكتب، فما يعرب أكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، والهمزة ماذا دلت؟ على أي شيء دلت؟ على المتكلم. طيب انتهينا من الزائد الأول وهو الهمزة فإذا التبس بها المضارع فإنها تدل على المتكلم كما سمعته بقي معنى النون لأنه يقول يجمعوها قولك في معنى قربته أو تركته طيب النون تدل على المتكلم أيضا لكن إما أن يكون معه غيره أو يكون وحده ولكن يعظم نفسه فيتكلم بنون الجماعة هذه فيتكلم بنون الجماعة طيب الذي معه غيره ما في قوله سبحانه وتعالى ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك فالملائكة يقولون هكذا تجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك فالنون هنا دلت على المتكلم أليس كذلك؟ وحده ومعه وغيره معه غيره لأن هذا الكلام من الملائكة صادر عليهم الصلاة والسلام هذا الكلام صادر منهم فإذن النون دلت على المتكلم الذي معه غيره طيب وقد تدل على المتكلم الذي هو وحده ولكن يعظم نفسه كما في قولة عنا إنا نحن نزلنا الذكره أو إنا نحن نكتب ما قدموا هكذا يا إخوان نعم إن نحن نكتب ما قدموا فما هي النون هنا دلت على إيش هل على المتكلم وحده أو متكلم معه وغيره متكلم وحده فقط لأن الله المتكلم بهذا وهو الذي نزل وهو الذي يكتب ما قدم سبحانه وتعالى طيب هذا بالنسبة للنون تقول أضرب وتقول نضرب إذا كان معك غيرك والنبي أنها دلت على المتكلم ومعه غيره وإذا كان وحدك تقول نحن نضرب الناس وتريد تعظيم نفسك تريد تعظيم نفسك فعلى ماذا تدل الآن على المتكلم وحده وهو المعظم للنفس وهذا معلوم الشخص ربما يتكلم بهذا الكلام فيقول نحن نقوم بكذا وكذا أي يقصد نفسه فقط وقد يكون معه الغير فإن كان معه الغير فهي دال على المتكلم مع الغير وإن كان وحده فهي دال على المتكلم ومعه غيره طيب إن كان واحدة ولا دارع المتكلم معظم نفسه. انت انتعينا من هذا. طيب عندك آدم نحن نرث ال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. هذا النون على إيش دلت؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الله المتكلم بهذا وهو يخبر عن نفسه. نعم أحسنت للمتكلم وحده المعظم نفسه أحسنت بقي معنا الياء الياء تدل على الغيبة وهذا معلوم عن الغائب الياء تدخل على المضارع ويزيد بها عن حروف الماضي ومعناها مع المضارع الغائب الدلالة على الغائب زيد يقوم بكذا وكذا زيد يقوم أن يقوم هو أليس كذلك فهي تدل على غائب أو على متكلم على غائب لأنك تخبر عنه فتقول زيد يقوم بكذا وكذا أنت أخبرت عنه وهو ليس بموجود فهو غائب الآن فهذه لها عندهم تدل على الغائب فتقول زيد يفعل كذا وكذا زيد يضرب زيد يأكل زيد يشرب إلى آخره فهي تدل على الغائب بقي معنى التاء تدل على الغائبة أو على الخطاب التاء تدل على الخطاب أنت تقوم بكذا وكذا أنت تقوم بكذا وكذا على دلت مثلاً عن المخاطب على المخاطب وربما دلت عن الغائب عن الغائبة وهو قليل والأصل فيها ما سمعته وربما دلت عن هذا فالخلاصة يكون في هذه الحروف تسمى بالحروف الزوائد ويعرف بها المضارع عن الماضي وعن الأمر فمع المضارع تدل على معاني هذه الحروف الأربعة فإذا كانت الهمزة التبست من مضارع فإنها تدل على المتكلم أضرب وأخذ وأشرب وأكل إلى آخره وإذا التبست به النون فإنها أيضا تدل على المتكلم إما أن يكون وحده أو يكون معه غيره فإذا كان وحدا يقول المعظم يش نفسه المعظم نفسه والي تدل على الغائب يقوم هو والت تدل على المخاطب تقوم بكذا وكذا أنت تقوم بكذا وكذا فيتدل على الخطاب وربما دلناك على الغائب يوم تجد كل نفس ما عملت هذا غائب يوم تجد كل نفس ما عملت لكن الأصل فيها أو الغالب فيها ما سمعتها أنها تدل على الخطاب وأما حكمه فذكر رحمه الله تعالى أن حكمه مرفوع أبدا هذا الحكم يحفظ المضارع معرب والماضي والأمر مبنيان المضارع معرب والماضي والأمر مبنيان حكمه أنه مرفوع أبدا إذا سلم من نون النسوة أو نون التوكيد وكذلك إذا سلم من الناصب والجازم بهذا القيد قالوا والمضائر مرفوع أبدا تقيد بهذا القيد تقول إذا سلم من نون التوكيد أو من نون النسوة أو من الناصب والجازم فإنه إذا اتصلت به نون التوكيد على ماذا يكون الحكم يبنى على الفتح أحسنت لا يضربن زيد عمرا لا ليضربن زيد عمرا يخرج عن الرفع فيصير مبنيا على الفتح وإذا اتصلت به نون النسوة تقدم معكم هذه الأحكام فإنه يبنى على السكون والوالدات يرضعنا والوالدات يرضعنا فيرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع فعلا هذا واضح وإذا دخل عليه ناصب أو جازم سيئة الحكم أنه ينصبه أو يجزمه هذا سيأتي معنا إن شاء الله فإذا قوله وهو مرفوع أبدا تقول ما لم أو تقول ذا سلم من إيش من نوني التوكيد من إح... من النوني التوكيد أو نون النسوة ومن الدخول أو من دخول الناصب والجازم فهذا يحفظ إن شاء الله مثل يقوم ويجلس ويقعد ويضرب ويأكل ويشرب هذه كلها فعال مضالعة أو نعم مضارعة مرفوعة لأنها سليمة مما ذكرها يأكل يشرب يدخل يرمي وقد تكون الحركة ظاهرة وقد تكون مقدرة على ما تقدم معكم وهذه حكام مكررة لكن لا بس ما تكرر تقرر فضل فضل لا, لا تقول في محل رفع إذا دخلت عليه نون نسأو ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم فلا تقل في محل رفع تقول مبني هذا هو المشهور مبني والوالدات يرضعن مبني ولا تقل مرفوع مبني في محل رفع لا هذا سيت أنه ينصب أو يرفع بثبوتها مرفوع يعتبر يدخل تحت الحكم العام وهو مرفوع أبدا ورفعه قد يكون بحركة أو بيش بحرف المضاعع رفعه قد يكون بحركة يضرب وقد قد يكون بحرف يضربان يضربون تضربين وهذا أشرنا إليه فيما تقدم فقوله مرفوع أبدا هذا الرفع على ما تقدم معكم إما ليكون بحركة يضرب أو يكون ب بحرف يضربان مرفوع علامة رفعي ثبوت النون هذا لا تنسى المتقدم ضروري يحفظ ويرتسم في الدهن. قال وهو مرفوع أبدا يقوم يجلس يقعد يدخل يخرج مرفوع أبدا كما قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم أي ينتقل بعد ذلك فإذا دخل عليه ناصب انتقل من الرفع إلى إلى النصب يكون منصوبا وإذا دخل عليه جازم انتقل من الرفع ومن النصب إلى, إلى الجسم فينتقل من الرفع إلى الجسم فهذا هو حكم المضارع يحفظ بماذا يعرف المضارع مع ما تقدم العلامات بدخول المسوب والسين إلى آخره ولكن ذكر هنا علامة أيضا تضاف م? نعم أحسنته يعرف المضارع بوجود حرف من حروف أليت فيه وهذه حروف أنيت مع المضارع لها معاني من يأتي بها الهمزة تدل على المتكلم أقوم أنا والنون تدل أيضا على المتكلم إلا أن المتكلم هذا قد يكون وحده وقد يكون معه غيره أحسنته نعم وإذا كان وحده استعمل النون يكون معظما لنفسه وأما الياف تقول للغائب يقوم وأما التف تقول المخاطب أنت تقوم بكذا وكذا أنت يا هند تقومين بكذا وكذا أحسن وتكون وتقول الغائب يوم تجدوه أحسن ته وهند تقوم بكذا وكذا غائب هنا هند تقوم أي هي تقوم بكذا وكذا وقد تكون للمخاطب أنت تقوم يا زيد يا زيد أنت تقوم بكذا وكذا هذا غايب لم خاطب خاطب وأنت يا هند تقومين بكذا وكذا أيضا هذا إيش خطاب تخاطبها لكن الأشهر أن التى تدل على الخطاب هذا الأشهر أن التى تدل على الخطاب أنت تقوم وقد تقوم تدل على الغيبة مثل هند تقوم هند تقوم بكذا وكذا الضمير هي وإذا كان هي هذا هو الغائب واضح هذا <تصفيق> طيب فين جاء الوقت أنا لأيام هذا مشغول لناهم سبحانه وتعالى